كتاب النفقات ونحن اليوم مع أول باب أو أول باب من أبواب كتاب النفقات نعم نعم وكتاب اللقيط أيضا كتاب النفقات وعلى هذا تجري الأبواب البقيه المتبقية في الفقه نعم, نعم. هذه الأبواب الثلاثة ستلحق بعضها ببعض لأن موضوعها واحد وعليه يكون الامتحان في هذه الابواب الثلاثه معا فورما ما تخرج اليكم المذكرة يكون الامتحان بعدها باسبوع وتنتظركم مفاجاه طيبه ان شاء الله تعالى في هذا الباب مما تفضل الله تعالى به كتاب النفقات والنفقات جمع نفقه النفقات جمع ماذا؟ نفقه على وزن ماذا؟ ثمره نفقه على وزن تماره والنفقة لغة هي الإخراج هي الإخراج وتطلق على انقطاع الشيء وذهابه وارحمك الله إذا كلمة النفق لها معنيان في ماذا؟ في اللغة. الإخراج لأن المنفق يخرج ما في جيبه من المال أو تطلق على ذهاب الشيء وماذا وانقطاعه لأن النفقه تذهب بماذا بالمال يبقى الإنفاق كلمة ترد لغة لمعنيين يا طالب العلم فالإنفاق بمعنى الإخراج وتطلق على انقطاع الشيء وذهابه ثم فائدة لغويه عزيزة وهو مصطلح شرعي لا يستخدم إلا في الخير فكلمة نفق لا تستخدم إلا في ماذا إلا في, في الخير ومنه قوله تعالى إذا لأمسكتم يعني لأمسكتم ماذا المال خشية ماذا خشية الإنفاق يعني تمسكون المال خشية ماذا؟ الإنفاق يعني خشية ماذا؟ ذهابه خشية ذهابه وفنائه أما الإنفاق شرعا إذا عرفنا الآن كم فائدة في تعريف الإنفاق لغة ثلاثة فوائد أن الإنفاق في اللغة له معنيان وثالثا أن الإنفاق لغة لا يطلق إلا في معنى الخير إلا في معنى الخير إذن لو جاءت كلمة الإنفاق في في تعبير شرعي في جملة من الشرعيات فإنه يستفاد منها الحس على ماذا على الخير فأصبحت الكلمة بمعناها تفيد ماذا الاستحباب، المدح السناء لما لا تطلق إلا على الخير أما شرعا فهي كفاية كفاية من يمونه كفاية من يمونه طعاما وقسوة ومسكنا وتوابعهم أو وتوابعها أفضل كفاية من يمونه طعاما وكسوة ومسكنا وتوابعها, وتوابعها قلت كفاية فهذا شرط في النفقة أن تتحقق بها الكفاية لحديث هند رضي الله عنها من أن أبا سفيان ليس يعطيها ما يكفيها، فأذن لها صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله بقدر ما يكفيها واليه والولد. قلت ودل الحديث على أن الكفاية شرط في النفقة. إذ لم يكن إذ لم يكن ليأذى لها بأن تستحل ماله إلا لماذا إلا لفوات شرط شرعي صحيح لأجله فاتت حرمه مال الرجل مفهوم أم لا ها قلت هنا حرمه مال المسلم معتبر شرعا ام لا طيب لما كانت هذه الحرمه يقابلها واجب شرعي اخر وهو كفاية من الزوج والولد فلما لم يكن يكفي الزوج والولد فاتت هذه حرمة لانها في مقابل ماذا في مقابل واجب شرعي هو اعلى ويه واوكد واوجب صحيح قلت كذا ليس مطالبا بالزيادة فيه. إلا على سبيل الفضل إلا على سبيل الفضل والتفضل وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام أن تحسنوا إليهن في. رزقهن وكسوتهن طب اين وجه الدلالة يا طالبة العلم مما على ما اقول من طلب قدر زائد على الكفاية قوله تحسن فقوله تحسن افاد قدرا زائدا على المطلوب من الكفايه قولنا من يمونه إذ لا تجب النفق على كل أحد وإن من النفق واجبة في مخصوص من زوجة من زوجة وولد وأقارب ومن تحته من مماليك من مماليك كحيوان يعني لو رجل امتلك حيوانا صار يجب عليه شرعا ان يطعمه وان يحقق له الكفايه في ماذا في طعامه وان لم يحقق له الكفايه في طعامه صار ماذا صار اثما صار اثما نعم قولنا طعاما وكسوه ومسكنا لما دل الشرع على هذا هذا اشكال قوي يقول الرجل كيف يق... انت تقول ان النفقه يعني في الخير والله تعالى يقول ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم إيه؟ لما كانت عليهم حصرة كانت من الجهات الاخرى بركة على المسلمين فاصبحت ماذا في الخير من جهة ايه اخرى وان كانت في الشر من ايه من هذه الجهة واضح نعم نعم كذلك على وزن زال فين كنا طعاما وكسوة مسكنا لماذا دل الدليل الشرعي على الطعام من قوله رزقهن والكسوتهن ولما دل الدليل الشرعي على المسكن من قولي تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من نعم يعني من طاقاتكم فمن طالب بقدر زائد على هذا الزم بماذا الزم بالدليل يعني لو شرطت المراه زوجها ان يشتري لها حليا ها هل هذا يجب عليه ان يشتري لها الحلي ما يجب لأن الشرع لم يسمي هذه ليه؟ هذه النفقة وإن أشكل عليك بأنها داخلة في الكسوة فما تجيب ها. ليه؟ آه لأن أصل الكسوة لسببين لحفظ البدن من برد أو حر أو نحو ذلك ولستر العور والزينة حلي الزينة ليس داخلا فيه؟ لان هو قدر زائد على ستر العوره الزينه قدر زائد على ستر الايه فليست الزينه والحلي داخلا ايه قلت عليه لا تدخل الحلي من جمله نفقة الرجل على امرأته ذا كان الحلي لم يسميه دليل شرعي والأصل عصمه المال كما أن الحلي ليس فيه معنى الكسوه ليس فيه معنى الكسوة إذ الكسوة إما لستر البدن أو لحفظه وليس الحلي إما لستر البدن أو لحفظه وليس الحلي داخلا في هذا او ذاك قولنا وتوابعه لقاعده يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فيدخل في توابع السكن ما يصلحه من ماذا من الاساس صحيح ولا هل يمكن ان يكون السكن بلا اساس ما يمكن لان هذا يعتبر إيه؟ تابع للسكن فوجب الاساس بوجوب ماذا بوجوب الشكل واضح ادوات الطعام وجبت بوجوب ماذا طعام ولا تاكل باصابعك اهل التجويد يقولون الاقل بالاصابع متصل وبالملعقة ايه منفصل، والمتصل واجب والمنفصل ليس بواجب واضح يبقى اذا يدخل في معنى ماذا الطعام ما يصلح هذا الطعام من ادوات ماذا المائدة واضح الان وانما ثبت هذا الشكر لادوات المائدة او للأساس بما ثبت لماذا للمسكن وللطعام فهناك مسألة هي يثبت تبعا ما لا يثبت ماذا استقلالا طيب قبل ان نبدأ في مسائل الباب بد ان نقدم له بما اتفقنا عليه آنفا من السنة الحسنة طيب نقول اولا حديث هند رضي الله عنها وارضاها لأن هذا الحديث يا طلبة العلم لتعلموا هو من الأحاديث العمدة في هذا الباب إن لم يكن هو الحديث العمد لذلك ترى أهل العلم ترى أهل العلم يصدرون به ماذا باب النفقات فأخرج الإمام البخاري وغيره من حديثهن رضي الله عنها أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي فقالت ااخذ من ماله بغير علمه وأظن الحديث العمدة عند بعض النساء آخذ من ماله بغير علمه فقال نعم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف الحديث قلت وهو الحديث العمد في باب النفقات لما يلي من مسائله وفقهياته أما الأولى وجوب نفقة الزوج على امرأته وولده بدليل انه صلى الله عليه وسلم اسقط حرمه مال ابي سفيان لاجل هذا الواجب صحيح ولا يسقط الواجب الا ماذا إلا واجب مثله او ايه او اعلى منه نعم مين المتزوج ستأتي هذه المسألة لكن طبعا الولد المتزوج لا يدخل في نفقة الأب يبا هذه أول مسألة حاولت أن أنا أنادع عليك في الطريق وأنت ما انتبه قدر الله ما شاء الله ها. أرجو عذرا والله بما حدث اليوم من أعلم أن بعضكم ذهب إلى مسجد القبيلة الامر لم يكن بيدي تماما يعني وان شاء الله تعالى ساقول لكم بعض التنبيهات بعد الدرس فين كنا طيب المساله الثانيه ان نفقه الزوج على امراته وولده مشروطه بالكفايه لقوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وإنما كانت شكواها أنه أعطاها ما لا يكفيها طيب المسألة رقم كم طيب ثالثا ان مرد تحديد النفقة راجع الى ما يقرره العرف ذا كأن المعتبر شرعا ذا كأن العرف معتبر شرعا عندما ينعدم حد الشرع فيكون حد العرفي رابعا قوله ما يكفيك يصدق على الطعام والشراب والكسوة إذ هذه هي كفاية المسلم في الحياة ومن ذلك الحديث من نعم آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في جسده فقد حيدت له الدنيا رابعا مشروعيه اغذي الزوجه من مال الزوج خامسا مشروعيه اغذي الزوجه من مال الزوج بغير علم ولكن على شرط ان يكون ذلك لحاجه البيت والولد سادسا ان المال بين الزوجين معصوم ان المال بين الزوجين معصوم وذلك لعموم قوله كل المسلم على المسلم ماذا حرام ماله ودمه وعرضه سادسا ولا سابعا أن وجوب نفقة الزوج على زوجته وأولاده لمن أعلى واجبات الشريعة إذ لأجله إذ لأجله لم تبقى حرمه لمال الرجل لم تبقى حرمه لمال الرجل صحيح وحسبنا في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام كافى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت هذا الحديث حسن ولكن لا أدري هو بلفز من يقوت أم بلفز من يعول من يقوت أعتقد من لأ هناك وجه صحي من وجه طيب أن يضيع من يقول يبقى أن وجوب النفق على الزوجة والولد وجوب ماذا وجوب أكيد من أعلى واجبات ماذا الشريعة واضح بدليل أنه لأجل يستحل مالي مال الرجل فقال خذ ما يقفيك وولدك بالمعروف أو كما قال صلى الله عليه وسلم الفائدة ماذا الفائدة الثامنة ان هذا الوجوب لا يسقط بحال مع اعصار الزوج او يساره لعموم قوله لينفق ذو ساعة من ساعته لينفق ذو ساعة من ساعة ومن قدر عليه ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله تدري معنى المثل؟ يعني لو أن الزوجة أعثر فأنفق فأتمت الزوجة نفقة البيت صارت هذه النفقة ماذا دينا عليه دينا عليه او انه اخرجها الى بيت ابيها لاعساره صحيح فيسر الله عليه فجاءه المال نفقتها في بيت ابيها ماذا تجب عليه ولكن على شروط مخصوص ستاتي هذا هو ما في حديث ابي سفيان من الفقه والفوائد ثم نسني بذكر قواعد تنضبط بها هذا الباب القاعدة الاولى أن حق النفقه حق مقابل أن حق النفق حق له ما معنى حق مقابل يعني هو يجب في مقابل ماذا في مقابل حقوق وعليه تضيعت المرأة عليه حقه ليس لها أن تطالب بماذا بحقها في النفق يعني لو خرجت من بيته بغير إذنه إلى بيت أبيه وأقامت هناك ليلتين أو ثلاث ليال ما يحق لها أن تطالب بنفقتها في بيت أبيه لماذا؟ لأن هي التي أسقطت حقه عليه إذن أقول حق مقابل بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم ألا, ألا وإن لكم على نسائكم حقا الا وان لكم على نسائكم حقا وان لهن عليكم حقا فجعل هذا الحق في مقابل ماذا هذا الحق صحيح وعليه فحقها يجب مشروطا كما ان حقها من الجهه الاخرى لا يسقط بحال فهو كالمهر ولذا قال صلى الله عليه وسلم قال رب العالمين ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة يعني زائدة على درجة من النشاء يبقى هذه الأدلة التي معنا أظهرت لنا أن الحقوق الزوجية حقوقا ماذا؟ أن الحقوق الزوجية حقوق مقابلة أو متقابلة القاعدة الثانية وان العرف ضابط العرف ضابط لما لم ينضبط شرعا كما امر الله تعالى فقال خذ خذ العفو وامر بالمعروف و... نعم و... نعم فجعله رب العالمين سبحانه وتعالى أمرا شرعيا يجب الرجوع إليه كما جاء في حديثهن خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف فيرجع إلى العرف في حد كل ما يجب من مسائل النفقات وعليه فهذه المسائل تختلف باختلاف حد الزمان والمكان واحوال الناس والله تعالى اعلى واعلم بالله التوفيق المساله الاولى وجوب نفقة الزوجات على الأزواج. وجوب نفقة الزوجات على الأزواج أيضا. أنا أصدق بنفسك. وفي ذلك قوله تعالى. لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله هذه الايه فيها اكثر من دلاله على وجوب نفقه الزوج على الزوج قلت وفيها اكثر من دلاله على وجوب نفقة الأزواج على الزوجات وذلك من وجوه أما الاول فقوله تعالى لينفق وهذا أمر وهذا أمر بما تقرر عند الأصليين ثانيا أن الله تعالى لم يسقط تلك النفقة مع الإعثار وإنما أوجبها في كل حال بما يدل على ماذا ها على وجوبها الدليل الثاني قوله تعالى اسكنهن من حيث سكنتم الدليل الثاني أسكنهن من حيث سكنتم من يعني من طاقتكم من وجدكم وهذا نفس في وجوب النفقة على المطلقة رجعيا فتكون النفقة للزوجة من باب أولى يبا الدلالة من هذه الآية هي قياس ماذا؟ لأن قوله أسكنهن في حق من المطلقه لأن هذه الآيات تتكلم عن من من وجوب السكنة على الزوج لمن للمطلقه طلاقا رجعيا يعني لو أنها أقامت في بيت الزوجية حال الرجعه ما تغرم نفقة الإجار أو الأجر إنما يغرمها الزوج فإذا وجبت في حال الرجعة وجبت في حال ماذا؟ الزوجية من باب أولى لأن الزوجة حقها زائد على من قلت لأن حق الزوجة أولى من حق من الرجعية وفي الآية دلالة زائدة من أن المقصود بالنفقة الشرعية أن السكن داخلة في ماذا؟ في وجوب النفقة الشرعية بما دل على أن النفقة ليست قاصرة على الإطعام لأن المعنى العرفي للنفقة الإطعام لكن المعنى الشرعي ماذا؟ اعم لو قلنا أنفق عليه الذي يتبادر إلى ذهن الرجل منا ماذا؟ يعني اطعمه واضح أطعم لكن جاءت هذه الآية لتدل على أن النفق أعم وأن السكن داخل في ماذا وعليه لو أن رجلا ترك امرأة عند بيت أبيها هجرها عاما كاملا ألزم بماذا بما يقابله من أجرة ماذا المحل والمكان بخلاف ماذا حق الطعام وحق الكسوه انتبه الآن أما أدلة السنة فقوله تبارك وتعالى من قوله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر عند الإمام مسلم في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم يعني أسيرات وإنما اخذتموهن بماذا؟ بكلمة الله واستحللتم فروجهن ألا ألا وإن لنساء لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا ألا وحقكم عليهن فلا يطئن فرشكم من تكرهون فرشا من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون الا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في طعامهن وكسوتهن الحديث قلت وفيه دلاله ظاهرة على وجوب نفقه الرجل على المراه من قوله عليه الصلاه والسلام الا وحقهن عليكم الا وحقهن عليكم فقوله حق من الفاظ الوجوب وقوله عليكم تقدم الجر والمجرور من الفاظ الوجوب ثالثا ولما جعل هذا في مقابل حق دل ذلك على أنه إيه حق إذا جعل ذلك في مقابل ماذا حق صحيح فصار المقابل لهذا الحق ماذا حقا كما يؤكد هذا الواجب هو وصايته أول الحديث بالنساء وصايته أول الحديث بالنساء والوصية ماذا؟ وإنفاذ الوصية ماذا؟ واجبه فكيف إذا كانت وصية من؟ الرسول وإنفاذ الوصية واجب؟ فكيف إذا كانت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم ثم فسر الوصية هاهنا بماذا ثم فسر الوصية بماذا بأن تحسن إليهن في ماذا في النفقة إذا كانت الوصية من وصية النبي صلى الله عليه وسلم بهن هي النفقة فصارت النفقه ماذا واجبا بما دخلت في ماذا في حد وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يفوت أن هذا قد وقع في مقام النصح في مقام النصح والإرشاد فائدة. وقد وقع في الحديث ذكر الكسوة مع على الطعام بما يدل على أن الكسوة داخل في حد النفقة الواجبه شرعا ثالثا طلبه قدرا زائدا صلى الله عليه وسلم طلبه قدرا زائدا صلى الله عليه وسلم على حد النفقه وعلى الواجب شرعا من الاحسان اليهن في ذلك رابعاً. أنه جعل هذه الحقوق مقابلة أو متقابلة فصارت القسوة واجبة بما يقابلها من ماذا من واجب هذا أول دليل من أدلة السنة الدليل الثاني وقد سبق هو حديثهن الدليل الثالث حديثه عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود وفي رواية من يعود يلي تحدي راجع هذه الروايه قلت وفي دلالة ظاهرة على وجوب النفقة بدليل ما يلحق من الاثم بتضييع من يقود بل وهذا الوجوب بل وهذا الوجوب وجوب اكيد لماذا وجوب اكيد لا قوله كفى بالمرء اثم لقوله كفى بالمرء اسمه الدليل الثالث الرابع ادله في السنه ماشي الحديث الرابع حديثه عليه الصلاه والسلام في الصحيح لما سئل عن اعظم الدنانير فقال واعظمها اجرا دينار انفقته في سبيل الله دينار انفقته على اهلك ولدك عذرا او على عيالك وهذا دال على وجوبه النفقه على الزوجه والولد بما جعله اعظم الدنانير اجرا وفضله وفضّلَهُ على أعظم ما يجب وفضّلَهُ على أعظم ما يجب من إنفاق الدنانير ألو هو ماذا الجهاد الجهاد وهو واجب الدليل الإجماع دلاله الإجماع وبإجماع اتفق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على الأزواج إلا من استثناء ماذا الناشز منهن إلا من استثناء الناشز منهن الدليل او دلالة القياس قلت ولما كان باجماع تسقط الزكاة تسقط الزكاة شرعا عن الرجل ينفق ماله كله على اهله وولده كان ذلك دليلا على وجوب النفقة لأنه لا يسقط الواجب إلا ماذا إلا واجب يعني أهل العلم اتفقوا على أن الرجل إذا كان عنده مال فأنفق هذا المال في النفقة على الزوجة والولد قالوا هذا تسقط عنه ماذا الزكاة يبقى إذن كانت النفقة على المال الأهل والولد مسقطة لماذا للزكاة هذا يدل على أنها ماذا واجبة إذا يسقط الواجب إلا ماذا؟ إلا واجب. نحن نتكلم على الأصل دفق الاصليه المعقوس دلالة معقوس ذاك ان المرأة قد حبست نفسها لزوجها لخدمته وولده. استحقت بذلك النفقة لما كان عملها من حفص نفسها واستمتاع زوجها بها وخدمة الزوج والولد كل هذا مما يوجب ماذا أن نفق لها بالنظر الصحيح لأنها حبست وقتها ثم كان من خدمة زوجها وولده ثم كان من استمتاع الزوج بها وهذه كلها موجبات لماذا للنفقه واضح يبا هذه المسألة الأولى في درس الليلة من بعد المقدمة الطويلة التي قدمنا بها لننتقل إلى المسألة الثانية شروط نفقة الزوج على الزوج قلنا ونفقة الزوج على الزوجة مشروطة قد ذل على هذا ما سبق ذكره من الأدلة ومن ذلك قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وهذا صريح الدلاله في أن النفقه مشروطة اولا بالمعروف وثانيا بما يقابلها من حق ويقوي هذا الاصل ان المال معصوم فلا يستباح فلا يستباح الا بماذا الا بسبب وشرط لان الأصل للمال المال ماذا معصوم فلكي يستباح هذا المال لابد أن يستباح بماذا بسبب، لإن الأصل إن هو ماذا يبقى عليه متى كان المال ويستباحه بسبب يبقى هذا يدل على وجود شر لاستباحة هذا ليه يبقى لا تجب للزوجة، النفقة لا تجب للزوجة إلا ماذا إلا مشروطة. فلا تجب لها لمجرد أنها زوجة فما هذه الشروط الشرط الأول التمكين الشرط الأول التمكين ونعني بالتمكين تمكين الزوج من الاستمتاع بها متى شاء وقد دل على هذا حديث جابر رضي الله عنه واستحلال فروجهن بكلمه الله واستحلال فروجهن بكلمه الله ثم قال بعد ولاهن عليكم كان هذا الحق معطوف على ماذا فعطف فعطف حق المرأة في ال طعام والكسوة على حق الزوج في الاستمتاع في الاستمتاع قلت إلا من عذر شرعي يمنعها من هذا الاستمتاع كمنع الوطء في الحيض والنفاس فمنع الوطء في الحيض والنفاس ولا أقول الذبف لماذا؟ لأنه ما يعد استمتاعا ما تستمتع به الفطر ماذا؟ السليمة ولا عبرة بما تفعله الفطر ماذا؟ المنكس هذه فهذا أمر تأباه الفطر السليمة لذلك أنا لا أذكره في هذا الباب لماذا لا أعد استمتاعا اصلا لأنه أمر تستنكف عنه فطره سليمة لذلك رأينا في قصة لوط عليه الصلاة والسلام من التقديم والتأخير في الكلام بما دل على أن الأمر الذي وقع منهم كان امرا ماذا منعكسا وأن هنا كانت العقوبة كذلك والمؤتفك فغشها ما غش؟ حتى ما كان من العقوبة انه ماذا قلب عليها ثافلا لما كانوا من من تنقيس الفطرة بمكان إذا لابد من وجود عوز من شرعيين ماذا أو المرض أو المرض الذي يمنعها وحده عند اهل الذكر وحده عند يعني لو اختصم هو امراته في هذا الامر فرجع الى طبيبه قالت هذه وطؤها يضر بها فعند يسقط حقه في الوطء بماذا بهذا بالمرض ولا يسقط حقها في ماذا في النفقه واضح قلت ونعني بالتمكين ايضا تمكينه من الانتقال بها حيث شاء وفي ذلك قوله عليه الصلاة والسلام اسمع لدي اعجاب هذا قال فلتأته ولو كانت على قتب. والقتب هو ظاهر الجمل زي ما بنقول في التعبير فلان هذا عنده أتى <تصفيق> والقتب هو ظاهر الجمل طب أين وجه الدلالة من هذا الحديث على مسألة التمكين من الانتقال صحيح إن الجمل للطرحال وللسفر والانتقال يبقى فلتأتيه في هذا الحديث جمع ماذا جمع نوعي التمكين تمكين المكان فتنتقل معه وتمكين ماذا قلت وفي هذا الحديث جمع صلى الله عليه وسلم نوعى, نوعي التمكين نوعي التمكين إذ الجمل يكون للترحال والانتقال والشفر كما من دقائق كما من دقائق الاستنباط والاستدلال في هذا الباب هو قوله عليه الصلاه قوله تعالى ولما قضى موسى الاجل واسهار باهله فاستفاد منها الامام القرطبي رحمه الله فأفاد منها الإمام القرطبي رحمه الله أن المرأة ترحل حيث يرحل زوجها. شكر الله لك عبد الرشان. أن المرأة ترحل حيث يرحل زوجها حتى ولو ولو كانت لها مصحة في المقام. لان زوجة موسى كانت لها مصلحه كبرى في المقام اه حتى ولو كانت لها مصلحه كبرى في المقام لزوجة موسى كانت لها اكثر من مصلحه عليه الصلاه والسلام اولا مقام الى جوار من نبيها ثانيا امن مقام امن وانما شتات الى مصر حيث يترصده ماذا فرعون وفعلت فعلتك التي وسجلها عليه وهي تعلم هذا فلما قص عليه فلما جاءه وقص عليه القصص يبا هي تعلم إذا كانت لها مصلحة في المقام بماذا؟ بمدين وهذه المصلحة كانت ماذا؟ عظيمة وعظيمة جدا فإذا سقطت مصلحة هذه المرأة في المقام لحق الزوج فأي امراه بعد يثبت لها هذا الحق أي امراه بعد يثبت لها ماذا؟ هذا الحق طيب قلنا تمكين من الانتقال بها حيث شاء والدليل الثالث قوله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم طيب أين الدليل منه؟ من هذه حيث سكنتم وثانيا من وجدكم يعني من طاقتكم وشعتكم وسعه الانسان ماذا وطاقه الانسان قد تلجئه الى السكن في ماذا في مكان دون مكان صحيح وبطاقه الانسان يختلف المكان السكن يبقى اذا الايه فيها دلاله من وجهين من قوله حيث سكنتم من قوله ماذا من وجدكم يعني من طاقتكم يبقى هذا هو اول الشرط فهي قلت وشرط التمكين من الاستمتاع والانتقال انما هو مشروط بان تكون زوجة مدخولا بها جبت منين هذا الشرط من يدل على هذا الشرط من كتاب الله وسنة نبي الله إن شاء الله نعم صحيح إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه يبقى أصبح طاعته في هذا وحقه في الاستمتاع مرهون بماذا بقوله الى فراشه بوجود ماذا كذا في حديث جابر ما هذا وجه فعلا انه فعلا لا تجب عليه النفقة وهي في بيت ابيها فكذلك لا يجب له الوطن لان النفقة مقابل الوطن قلت ان يكون مدخولا بها وذلك لقوله ما هي ما فيها وجه للدلالة بعيدة من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وفيه النص على حق المرأة في الشكنة والطعام أو في الطعام والكسوه الطعام والكسوة فقال الا وحقكم عليهن الا يطئن ماذا فرشكم من تكرهون ولا يأزن في بيوتكم لمن تكرهون وهذا نص في أن حق الاستمتاع والوطء لا يجب إلا على ما سبق ذكره من شرط الدخول والفراش والمسكن. قلت كذا قوله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الزوج امراته الى فراشه وقوله فراشه فيه نص على ان الوطء لا يجب الا على شرط النفقه من السكنة يعني لا تدخل بيتها من يقرأ الزوج فان كان الزوج يكره دخول إمرأة نعم نعم نعم اي نعم له ولايه في هذا لو منعها من دخول ابويها تطيع في هذا ليس هذا من تقطيع الرحم لانه يمكن ادراك الرحم من ماذا بصله اخرى من جهابها هي واضح طيب هذا اول الشرط الشرط الثاني لوجوب النفقه طاعته وإن لم ينص عليه أكثر أهل العلم لكنه ظاهر جدا من حديث جابر لأن عدم الإذن في بيته من يكره طاعة مقابلة لطاعة النفقة والسكنه فكان الحديث نصا فكان الحديث نصا في أن طاعة الزوج شرط في وجوب نفقة المرء قلت ولأن طاعته عموما في المعروف هي واجبة من جنس طاعته في ماذا من جنس طاعته في الوطء او في التمكين من جنس طاعته في الوطء والتمكين والاستمتاع والانتقال لان الكل من حيث الحكم الشرعي ماذا واجب فلما سقطت نفقتها بعدم تمكينه منها سقطت نفقتها بعدم طاعتها ماذا إياه صحيح ولما سبق ذكره من قاعدة الأرض ولما سبق ذكره من قاعدة الأرض أن الحقوق الزوجية ماذا تقابل الشرط الثالث أن يكون النكاح صحيحا. لان النكاح الفاسد يجب فسخه والفاسد لا يترتب عليه شيء لا ينبني عليه شيء للقاعده ما بني على فساد فهو فاسد او باطل فرع الزوجه الناشدة وفي سقوط النفقه بالنشوز مذهبان لاهل العلم فقال الظاهريه فقال الظاهري المذهب الاول بان الزوجه الناش لا تسقط نفقتها يبقى عدم سقوط نفقه الزوجة الايه الناشز واستدل عليه بثلاثة ادله أما الدليل الأول فقوله تعالى ولهن عليكم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف قوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فأوجب صلى الله عليه وسلم النفقه على الزوجين لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأوجب النفقة على الزوج والواجب لا يسقطه والواجب الشرعي لا يسقطه إلا شرع ودين. الدليل الثاني عندهم مراسلة عمر المجاهدين إما أن ينفقوا. او يرجعوا او يفارقوا مع ان هؤلاء لم يكن لهم من حق ماذا من حق الوصف الدليل الثالث عندهم قياس الزوجة على الدار المستاجره من أنه سواء انتفع بها أو لم ينتفع بها قد وجبت الأجر في حقه فهذا لمن أغرب القياس هذه أدلة ثلاثة للظاهرية قلت المذهب الثاني وهو مذهب الجمهور من عدم وجوب النفقة للزوجة الناشدة أو سقوط النفقة للزوجه الناشفه وذلك وذلك بالادله الاتيه اولا ما سبق ذكره من الادله الشرعيه لكم عليهن ولهن عليكم فجعل الحق في مقابل حق والناشز قد أسقطت حق زوجها مما يسقط حقها لما كانت عاصية ليست مطيعه او لما خرجت من بيت الزوج بغير حقه ثانيا لما تقرر في الحقوق الزوجية قبل انها حقوق مقابلة او متقابلة فتجب على شرط على شرط كما سبق قلت والذي يظهر هو رجحان المذهب الثاني على الاول وذلك أن أدلة المذهب الأول متجهة لأن الحديث الأول هو حجة عليهم لما فيه لكم عليهن ولهن عليكم ثانيا بأن بان اثر عمر رضي الله عنه فمتجه بالضعف او متجه بنشوز الزوج اما الدار المستأجرة فهذا قياس تأباه قواعد الشريعة وتأباه اصول القياس عند اهل العلم لوجود فارق بين المقيس والمقيس عليه فعليه يترجح المذهب الاول الثاني اذ ادلته اظهر من المذهب الاول كما ترى والله تعالى اعلى واعلم وبالله التوفيق اختفي بهذا القدر في ذكر كتاب النفقات